قال مالك الدفن في قبر واحد من ضرورة وانفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي سعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمر الأنصاريين ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيلة وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر, فحفر عنهما ليغير من مكانهما فوجدا لم يتغير كأنما ماتا بالأمن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 تلك القضية التي ينبغي أن يقف عندها كل عاقل مسلما أو كافر كل ذي حس وعقل وإدراك يقف أمام حدث مشاهد القرآن الكريم أفادنا بأننا لا نقول لمن مات في قتل في سبيلها أموال جلاب الأحياء ولكن لا تشعرون قال احياء عند ربهم يرزقون تلك حياة نحن نقول حياة برزخية وامر القبر وامر البرزخ امر غيب لا نعلم كيف يحيا ولا نعلم كيف يكون وهذا حدث نافذة تطل بنا على عالم الغيب نافذة وضوء يشع من عالم الـ الـ الـ البرزخ هذان صحابيان جليلان عمرو بن الجموح وعبد الله بن ابن عمرو ولكل منهما قصته عمرو بن الجموح كان لإسلامه عجبا هاجر المسلمون إلى المدينة وابنه عمرو كان من الشباب الذي هاجر سابقا أسلم مسبقا وكان عمرو على دين قومه وكان له صلم في فناء بيته فتلطف ولده معه في الإسلام فزجر ماذا يفعل الولد مع أبيه احتال له يصبح مبكرا وينكس الصنم فيأتي ابوه أبوه ويرسنا منكس طايح على الأرض فيعدله ثم يطيبه ويغسله وهكذا مرارا ما لفت نظر الأب ان يعبد صنما لا يدفع عن نفسه التنكير فكان له صديق عمر ابن عمرو الجموح، له ولد صديق فاخ اتفق وحمل الصنم ليلا وبحث عن كلب ميت وربط الصنم والكلب الميت في حبل شافو بير منتن وحفره رموه فيها فاصبح ابوه فلم يجد الصلم فاخذ يبحث عنه في حوله فوجده على تلك الصورة فنظر اليه قبل هذا كان كل ما يراه منكسا لما تعب جاء بالسيف وعلقه عليه قال هذا السيف عندك فانتقم لنفسك ممن ينكسك فلما جاء اصبح ولده ووجد السيف معلقا عليه أخذه والسيف وابحث عن الكلف الميت وربط الجميع وألقاه في الحفرة فلما أخذ يطورك ونظر وعراد الله هدايته قال والله أفن لك من إله والله لو كنت إلها حقا أو كما قال ما كنت أنت وكلبا في قرن وكان سبب إسلامه عرف بان معبوده لا يدفع النفس هنا عبد الله بن عمرو بن حزم أو بن حزام الانصاري كان رجلا اعرج وكان ضعيف البنيه وله اولاد اربعه كلهم شجعان يقاتلون في سبيل الله فلما جاءت غزوه احد اراد ان يخرج هذا عبد الله اسمه عبد الله ابن عم هو ابو جابر جابر بن عبد الله هذا ابوه فذهب الى رسول الله قال يا ابنائي هذه غزوة احد دعوني اخرج في سبيل الله قال يا ابانا لقد عذرك الله ليس على الاعمى حرج ولا على الارج حرج اجلس وحن كفاية عنك فذهب الى رسول الله يشتك قال إن أبنائي يمنعونني أن أخرج في هذا السبيل قال إن الله قد عذرك وقال لأبنائي لا عليكم أن تمنعوا أن ينال, عسى أن ينال الشهاده في سبيل الله فقال يا رسول الله إن أنا قتلت أدخل الجنة برجل هذه الارجاء قال نعم قال أرجو أن أطأ الجنة بعرجة هذه وقال يقول جابر فدعاني ابي ليلى وقال يا بني اراني ساكون اول القتل غدا في احد واوصاني بكذا وكذا وفعلا خرج مع المقاتلين وكان اول من قتل في احد عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو كما جاء في بعض الاحاديث كان رفيقين وكان بينهما مصاهرة اخت عبد الله ابن عمرو كانت عند عمرو بن الجموح ولما قتل عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو جاءت باخته وهي زوجة عمرو بن الجموح وحملت هما على بعير تنزلهما الى البقيع ردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اهل المعركة يدفنون في مكانهم ولما ارادوا دفنهم قال صلى الله عليه وسلم ادفنوهما في قبر واحد فانهما كانا صديقان كانا صديقين يقول جابر فلما جاء السيل هناك من يقول جاء السيل فحضر القبر أي جاء عنده حاضره فانهال القبر وبعض الروايات تقول إن معاوية أجرى قناة من الشمال الشرقي وجاءت إلى جبل احد فمرت فوق القبور فانهارت عليهم مهما يكن من شيء السيل أو القناه أو هي قضية أخرى يقول جابر فجاءنا الصارخ في قتلانا فجئت فوجدتهما في قبرهما عمر بن الجموع وأبوه عبد الله بن ايش ابن عمر يقول دفنا في شملة واحدة في خبر استشهادهما ما كان عندهما كفن يسعهما يقول شملة إن غطينا الرؤوس انكشفت الأقدام وإن غطينا الأقدام انكسفت الرؤوس فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها رؤوسهما وضعوا على الأقدام من الإذخر فيقول جابر فوجدت الشملة على ما هي والإذخر على الأقدام وحملناهما كأنهما نيام يتثنيان رخصا رطبا كانهما نيام وبين دفنهم وبين الحفر عنهم كم نصف قرن الاقل ستة واربعين سنة الشمل لم تتغير والارض لم تؤثر على اجسامهم واجسامهم لم تيبت زد على هذا عبد الله كان قد جرح فوضع يده على جرح فاخذت فلما تركت رجعت اخذت عن الجرح اي لتعدل كأنهم ظنوا انها تركت خطأ وما عرفوا ما تحتها من الجرح فلما عدلت كي تعد كما هي الاخرى وتركت مكان ما وضعوها بنفسها تعود الى موضع الجرح. الحركة هذه حركة ايه؟ لا تستطيع ان تقول شيئا وفي بعض الروايات فلما رفعوا اليد عن مكانها فاذا بالدم يخرج والروايه الاخرى عن حمزه كان ايضا في المصرى في بطن الوادي. في موضع أثر تلك البنيه التي في بطن الوادي، وهي ما بين جبل الرما وبين قبره الآنس النبوة الربة المرتفعة، كان في الوسط بينهما في بطن مجرا السيل، كانوا يحترون هناك ليخرجوا الشهداء إلى الربوة، فأصابت المسحات قدم حمزه رضي الله تعالى عنه فثار منها الدم. أين هذا الدم؟ ما الذي يضخ هذا الدم الميت إذا مات جمد دمه في عروق والدم لا يثور إلا بدافع يضغط مضخة القلب الآن يضخ الدم في الجسم كما يضخ الدلم الماء إلى أعلى الإمارة فإذا مات الإنسان توقف القلب توقف الضخ جمد الدم في مكانه فهنا جسم رطب يد تتحرك دم يجري كيف نفسر هذا لا دخل لعقل هنا ولكن الإيمان بما جاء عن الله وعن رسول الله بأن الشهداء أحياء عند الله هم في البرزخ وبعد نصف قرن فإذا هم على ما كانوا عليه كأنهم نيام ماذا نقول يا إخوان اقول ان على كل عاقل مسلم كافر زندير ملحد ايا كان فليأتي يفسر هذا جميع الاموات غير الشهداء لما شاهدنا الا هذا وقضية عمر رضي الله تعالى عنه لما فقط الجدار وبرزت قدم من القبر الشريف ففزع اهل المدينة يخافون ان تكون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عبد الله بن عمر ونظر اليه قال لا والله انها لقدم عمر اعرفها بشعرات في ظهر القدم يبقى عمر شهيد ولا لا شهيد اذا اخبر بانه شهيد قبل ان يستشهد لما جاء الى احد وطغى قال اثبت احد انما عليك نبي وصديق وشهيد سمعها بإذنه اذا هذه حالة برزخية وحالة من علم الغيب يكشفها الله للمسلمين وهي معجزة وتأييد وبشرى للأحياء الذين شاهدوا سمعوا ولن نشاهدوا تلك الوقائع ونحن الآن وقد بلغنا الخبر ونات كتب التاريخ عن نقل شهداء احد من مجرى السيل الى الربوة وبعض الناس بعدما جاء السيل بعضهم قد نقل موتاهم الى البقية وعندكم مقبرة للشهداء اولئك الذين نقلوا من شهداء احد حينما جاء السيل واجترف قبوره اذا هذا الباب لاول وهلة جواز دفن الاثنين ولا الاكثر هذا امر تبع للجهاد ولكن يهمنا فيه اكثر هذه المعجزة التي اظهرها الله سبحانه وتعالى على هذين الشهيدين الكريمين